إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمْ يُدْرِ بِهَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إن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 حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من وقال رب ان في عبادك الصالحين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 وَجدَدهَا وَقَوْمَا يسْجدونَ للِشَّمس مِدُون اللههِ وَزَّنَ لَهُ الشَّيطانوا أَعمَا لَهُم الشيطان أعمالهم فَصَدَّهُمْ مععَن السَّبِيل فَهُم لا يتَّدُون الَّ يَسْجدُونِله الذي يُخْررجُ الْ الخَباء فيِي السمواتِ والالأَرضِ وَيعلَ مَا تُخفُونَ وَماَا تُعلِنون.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 يُرَجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّقَبِلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي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 قَال نَكِرُوا لَأَرْشَانَ انظُرْ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِيَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّها مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَا ادْخُلِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا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 وَلا قَض أَْزَل الن إلَ ثَودَ أَخَاهُم صَالِحًا أَن يعْبُدُ الله فَإِذاَاهُم فَنِقان يَخْتَصمون قالَا يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجلِونَ بِالسَّيئَةِ قَبل الْحَسَنَ لَ لاَا تَنْْتَغفِرونَ الله لَعََّكُمْ تُرْرحَمُون قالَاالُ الطََّرنابِكَ وَبِمَم معَك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 فانظر كيف كان عاقبة مكريم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَلوطن إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْ الفَاحِشَةَ وَأَن تُمْ تُبُصِرون أَإِكُم لَلتَأتُونَرنِ جَلَ شَهْوَةَم مِ دُ النسَاء بلْأَنتُم قَوْم تجهلون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 فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون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 اِلهُهُمْ مَعَ الله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اِلهُهُمْ مَعَ الله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 مَن يَهْدِيكُم فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَعِيلُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كَانَ عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيط مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُ دَرَجٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ على عَلَى الْحَقِّ المبين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 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وَيَوْمَ نحشر مِن كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون